من أحلى ما قتمته السينما المصرية للغناء من لقالق غنوة للسيدة شادية والأستاذ محمد الموجي والراحل الكبير مرسي جميل عزيز اسمها شبكنا ستيرو حرير يعني الكلام, الكلام مهما حاول يوصف جمال شادية في هذه الأغنية فبالتأكيد هيقف عاجز ليه؟ مش بس لنوع خامد صوت شادية لكن لقدرتها الفزة في الأغنية دي على القفز من منطقة لمنطقة بيسر شديد جدا وبسهولة شديدة جدا. انتوا عارفين احنا بنغني ازاي؟ احنا بنغني بطريقة بسيطة جدا. المخ بيصدر أمر لأوتار الحنجرة كي تهتز بدرجة معينة علشان تدي نغمة معينة النغمتين القريبين بيطلبوا اهتزازه صغيرة ما بين دي وما بين دي ما بين الاغلظ والاحد او العكس يعني واحده فيهم بتتهز اكتر وواحده بتتهز اقل كل ما بعدت المسافه كل ما كبر الطلب ما بين المخ والحنجره وكل ما اسرعت التلبيه كل ما قلنا ان هذا المطرب قدير بمعنى انه يستطيع أن يقفز من مكان لمكان بسهولة وبيسر وبياخد وقته في التلبية وفي التنفيذ م... وقت وقت تنفيذ امر المخ بياخد وقت اقل عشان كده مثلا السبت ام كان جزء من اجزاء الاعجاز في غنائها انها بتقدر تعيد ست مرات نفس الموضوع نفس الكلمه نفس اللحن وتقوله بست طرق مختلفة لانه تقريبا المسافه غير مذكوره ما بين اصدار الأمر من المخ وتلبيته من الحنجره هنا بنشوف مثال على هذا من السيده شادي بنلاقيها بتمسك اول المقام واخره وتقولوا نطير زي العصافير احنا نازلين اهو نطير زي العصافير وطلعين من اول السلم لاخره في لمحه ببساطة شديدة جدا كلام مرسي جميل عزيز في الغنوة دي انا بشوف انه من احلى ما كتب في غنائنا العاطفي اولا من اول كلمه شباكنا ستائر حرير من اول الاستهلال اللي بيقولوا عليه البلاغيين براعه الاستهلال استهلال غير مطروق محدش قاله قبل كده لما يسمع من عذراء في في الفيلم يعني وبيوحي بحلم يقظه جميل هذا هذه الستائر الحرير من نسمه شوق بالطير وبعدين بيستعمل تكنيك لذيذ جدا اللي هو لما قال وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير عمل الفعل والفاعل في الأول وبقالي كتير يا حبيبي وبعدين عملهم مبتدأ وخبر ابتدى بالاسم ابتدى يا حبيبي بقالي كتير ما قالش حاجة لكن طريقة التضعيف اللي حصلت دي قدت انطباع أو إحساس بالانتظار وبالاشتياق وبحاجات كتير كده يعني لو اتقالت لو في كلام كتير ما ينفعش التلخيص والإجاز فيها حد وأكثر كثافه بالتأكيد الأستاذ الموجي عمل نفس الشيء عمل لحنة مكثف جدا في خمس دقايق أصاب فيهم كل العصافير بحجر واحد الحقيقة أولا الكوبلهات متنقلة يعني في أكثر من مقام زي ما قلنا ان الكرد مقام وثيق صلة بالمقامات الأخرى المجاوره له أفل بطريقة لذيذة جداً أفل الغنوة بنفس مقدمتها اللي هي أنا قلته في كل الكوبليهات، لكن حولها بدل ما هي إقاع الرومبا العادي حولها لإقاع الفال أما رايدر فحدثوا عنه ولا حرج في هذه الأغنية كل مطلوب منه أنه يخلق جو من أحلام اليقظة عمل إيه استعمل الكمنجات بجرس الجرس العالي بتاعها اللي هو بنقول عليه البوزيسيون الفقاني يعني طلعين الكمنجاتيه كلهم سحبين على رقبه الكمانجة فوق واستعمل الالات الخشبية واستعمل الالات النقر الفلوت واضح جدا المعالم هنا واستعمل الكرال الاهات حلم يقظه جميل جدا نعيشه مع شادية في شباكنا ستير حرير نسكن مع نجمة بعيد مشغولة بحب كتير ولا حد هنا كيثم معنا مهما نقول ولا نعيد ولا حد هنا كيثم مهما شفتوا بقى ازاي كل العناصر تألفت علشان تخلق جو الحلم حلم اليقظة حلم من احلام العذاره من احلى واهم هذه العناصر بعد ما سمعت الغنوة معاكم دلوقتي دخول الايكو او الريفيرب او صدى الصوت في الحقيقة هو يمكن دي من المرات الأولى مش متاكد اذا كانت اول مره أو من المرات الأولى اللي دخل فيها صدى الصوت في غنائنا المصري لكن اللي اعرفه ان هذه الاغنيه هندسيا مسجلها المهندس القدير استاذ نصر عبد النور في استوديو مصر ازاي كان بيعمل هذا الصدى دي قصة ظريفه جدا كان بيشغل مكانتين على بعض مكانتين يعني اتنين اجهزة تسجيل على بعض واحدة فيهم بتاخد من التانية وتتأخر وراها بشويه فبتحدث هذا الصدى بتحدث هذا الرجع يعني ما كانتش لسه الاجهزه المتقدمة طلعت لكن المخ المصري العقلية المصرية بتستفيد من كل شيء قدامها وبتقدم علشان تقدم فن جيد الحقيقة كل شيء تضافر كي يخلق حلما جميلا واغنيه جميله